طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنسل الله عز وجل أن يعين ويسدد ويخلص النيه له سبحانه وتعالى وأن يوفقنا جميعا لضبط كتاب الله عز وجل وتنمه وتعلمه إنه جواد كريم استكمالا لما بدأ أنا حديث نتحدث الآن عن القاعدة الثالثة ولا شك من أن الأصل أننا نستذكر ما سبق لكن بحكم أن الوقت قصير وربما يكون الوضع صعب شيئا قليلا بالنسبة لي يعني التواصل فلعل نرجئ ذلك إلى الجلسة القادمة بالإضافة إلى الأسئلة هناك سلة حقيقة مجموعة من الزميلات في في في بعض المسائل متع. علاقة بمتتابعات إلى مهمة. علمنا الله عز وجل نجيب عنها إن شاء الله بالغد. القاعدة الثانية كثيراً قاعدة الترتيب الهجائي أو الترتيب الأبائي. ويسميها البعض الترتيب الأبجدي. ولا شك أن يعني قولنا. الترتيب الأبجدي فيه تساهل وليس بصحيح والأنسب والأصح أن يسمى الترتيب الأف... الأفبائي او الترتيب الهجائي ونقض بذلك أنه إذا جاءت ايتان متشابهتان يكون الموضع الأول مبدوء بحرف هجائي يسبق الموضع الثاني وأمثلة هذه قاعدة كثيرة وكثيرة جدا فمن أمثرتها المشهورة ما ترونها الآن في قول الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقلون المشرفة اللي في الجوال تمشي معنا في العرض الشريحة الثانية المثال الأول كما ذكرت صم بكم عمي فهم لا يرجعون مع قوله سبحانه وتعالى صم بكم عم فهم لا يعقلون. لو لاحظنا أن البداية في الآيتين مستمر على نسق واحد صم بكم عم فهم لا لا ي متسابها إلى قولنا يرجعون يعقلون حرف الراء والعين والراء يسبق هجائيا العين وبالتالي نقدمها ومثل ذلك قول الله عز ومثل ذلك قول الله عز... وجل... هيرا... هي للطائفين والعاكفين والركع السجود ما في البقرة مع قول الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الحج فبداية الاشكال والتشابه عندنا عند قبره سبحانه وتعالى والعاكف والقائمين العين تسبق القاف هجائيا وبالتالي نقدمها ومثل ذلك يقول الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم مع قوله يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم وأظن يعني الصورة واضحة أمثلة هذه القاعدة كثيرة وكثيرة جدا لكن الشيء المهم أن هذه القاعدة قاعدة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل ولذا ينبغي أن نعتني بهذه القواعد التي أسميها أنا القواعد الذهبية العناية بالآية الوحيدة الضبط بالخصوية والامتياز كما سيأتي معنا بعد قليل الترتيب الهجائي هذه القواعد, هذه القواعد ذهبية لأن معرفتها سيريحك كثيرا وكثيرا طبعا الشيخ عبد المحسن عبد له كتاب جميل اسمه آيات متشابهات الألفاظ ذكر جملة أمثلة هذه القاعدة، وذكر الشيخ أيضا محمد طلحة بن منيار في كتابه جملة أخرى ومن تتبع القرآن الكريم وأئته المتشابهة سيجد أضعاف ما تروه المشايخ. يعني بالتتبع وجد أن أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا، فينبغي العناية بهذه القاعدة. طبعا هناك أمثلة كثيرة منها قول الله عز وجل فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم مصيحة مصبحين، فبداية الإشكال عندنا بعد الميم في مشرقين مصبحين، الأخت اللي معنا في الجوال تتابع بالشرائح، انتقلنا الآن إلى الشريحة الأخرى، فأخذتهم مصيحة, فأخذته مصيحة مصبحين، فالإشكال بين الشين في الموضع الأول في قولنا مشرقين، مع الصاد في قولنا مصبحين، تسبق الصاد هجائياً وبالتالي نقدمها في الموضع الأول فائدة معرفة أكثر من قاعدة سأطبق الآن على هذه الآية سأطبق الآن على هذه الآية لاحظ فأخذتهم مصيحة مشرقين فأخذتهم مصيحة مصبحين ممكن أن نضبط عن طريق الترتيب الهجائي فالشين في مشرقين تسبق الصاد في مصبحين هذا ضابط ضابط آخر ان الاشراق يكون في مقدمة الصباح او الأول الصباح وينتهي قبل الإصباح وبالتالي يقدم مشرقين على مصبحين هذا ضابط ثاني ضابط ثالث أن فأخذتهم صيحة مصبحين جاءت هذه الآية في أصحاب الحجر نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام صالح بداية اسم نبيهم بحرف الصاد والكلمة التي جاءت في قصتهم أصحاب الحجر مطبحين فهذا أيضا ربط وبالتالي كلما تعددت أنت في مهارة عاليه وفي فن قد لا يجيده كل أحد كلما تعلمت وتعرفتي على قواعد قاعدة وقاعدة وثالثة ورابعة وعاشرة فأنت كل عجل قد تمرست على هذا الفن وأبدعت فيه مثل الذي يريد أن يذهب إلى مكان معين يعرف طريق وطريق آخر وثالث ورابع وعاشر فإذا ما هذا الطريق أغلق لأي ظرف كان يذهب إلى الطريق الآخر لم ينفع يذهب إلى الطريق الثالث وهكذا لذلك ينبغي لنا أن نسعى جاهدين في معرفة هذه الطرق واحدة وثانية وثالث وهكذا الأمثلة كثيرة في كتاب الضبط بالتقعيد مجموعة من الأمثلة في كتاب المشايخ الذين ذكرتهم أيضا مجموعة أخرى. يحن بعد ذلك نتحدث عن قاعدة مهمة وجميلة ورائعة وقل من يتكلم فيها بل لا يوجد إلا شاء الله قاعدة الضبط الخصوصية والامتياز ما تمتاز به هذه الصوره طبعا أنا حقا لم أجد في كتب المتشابهات التي قرأتها واطلعت عليها سابقا أحد تكلم في هذه القاعدة ولذلك هذه القوات قاعدة مهمة جدا وسأذكر لكم يعني الله عز وجل علي بها وهذا فضل من الله عز وجل لكن حقيقة يعني سبحان الله وجد فعلا إذا الإنسان تمرس على هذه القاعدة سيفتح الله عليه في أشياء كثيرة جدا كما سياتي بعد قليل من أو الضبط الخصوصية والامتياز ماذا نعني به؟ بالقراءة المستمرة لكتاب الله عز وجل والوقفات والتأمل في الآيات المتشابهات ستجدين أن هناك مفتاحا في المتشابهات لهذه السورة إذا ما ستجدين أن هناك مفتاحا إذا عرفتي هذا المفتاح إذن الله عز وجل سيحل كثيرة من الإشكالات التي عندك فمن ذلك ما قد يكون هذا بمف بمعنى عام شيء معنى عام كما في العلم مثلا في سورة يوسف وقد يكون في حرف كما سأأتي بعد قليل حرف متكرر في المواضع متشابهة وقد يكون في كلمة قد يكون في جملة كما سأأتي بعد قليل فمعرفة هذا المفتاح فتح من الله عز وجل عليك في المتشابهات وستجدين أنك تتقنين كثيرة من المواضع متشابهة بعد فضل الله عز وجل بمعرفه هذا المفتاح ولذلك نعتني جدا بمعرفه هذا المفتاح الضبط الخصوصيه والامتياز ضبط بالخصوصيه والامتياز قد يكون قد يكون قد يكون هذا الامتياز لصوره من الصور تمتاز بشيء معين مثلاً سورة آل عمران تمتاز بالاختصار والقلة التركيبية اللفظية فإذا مقابل في سورة آل عمران مع موضع آخر في سورة أخرى ستجدين أن الاختصار القلة التركيبية اللفظية جاءت في آل عمران نسبة كبيرة كبيرة جدا ربما تصل إلى تسعين بالمئة يعني آيات التي فيها زوائد في آل عمران على غيرها قد تكون آية فقط لكن عشرات الأمرة في آل عمران مع غيرها ستجدين في غير آل عمران من ذلك قول الله عز وجل فلا تكم من الممترين فلا تكن من الممترين في سورة عمران، وما عداها فلا تكونن, من الممترين فلا تكونن من الممترين، ومن ذلك قول الله عز وجل، واشهد باننا مسلمون، في آل عمران، وما عداها بأننا مسلمون، ومن ذلك قول الله عز وجل، جاءهم البينات، جاءهم البينات، وبالمناسبة، لم يأتي في سورة آل عمران جاءتهم ابدا ولذلك هذا من الاختصاص يعني معرفة ان والله هذه السورة أصلا لم يرد فيها جاءتهم أبدا في ثلاث مواضع جاءهم إما العلم وإما بينات وبالتالي لما تأتي عندي طالبة تقرأ في سورة آل عمران ووصلت من هذا الموضوع وقلت لها يا اختي قرأ في سورة آل عمران ليس فيها جاءتهم أبدا كل ما فيها جاءهم يقرأ الطالب والطالبة وهي مطمئنة ومرتاحة بل سنوات وسنوات بإذن الله عز وجل لا تخطي وهذا الفن حقا ينبغي أن يلقيه أو يلقيه العالم والمقلق والأتادة على طالبتها كما يقال سيجتمع النقط نقطة نقطة يعني من الخطأ حقيقة أني آتي وأعطي الطالبة أو الطالب الجملة كلها كل الفوائد والنكة البديعة في المتشابه أعطيها مرة واحدة لا الأفضل عندما يقرأ سورة معينة ووصل عند موضع معين الذي أحتاج التميليه آتي وأقول له كذا وكذا فهذا يقر في فؤاده بإذن الله عز وجل ويستمر لسنوات وسنوات لا يخطئ في هذا الموضوع من ذلك قول الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا وغيرها ما لم ينزل به عليكم سلطانا من ذلك كذب من قابلك وفي غيرها كذبت أو يحاجوكم عند ربك وما في البقرة أو يحاجوكم به عند ربكم وجدنا أن الاختصار والاقتصار جاء في آل عمران وبالمناسبة تأملي, تأملي قول الله عز وجل وما أهل به لغير الله وكل قرآن وما أهل لغير الله به تأملي قول الله عز وجل أو يحاجوكم به عند ربكم في البقرة بينما في أليم أو يحاجوكم عند إذن به لها امتياز في سورة البقرة فلما تأتي عندي الطالبة فأقول انتبهي ترى به, به بقرة ترى بينهم ارتباط في موضعين متشابهين لا تنسي, لا تنسي هذا الشيء وما اهل به لغير الله به على أو يحجوكم به عند رد بكم ترأتينا بها في سورة البقرة ولم نأتي بها في آل عمران فصار سورة البقرة امتازت بهذا الشيء على غيرها من السور وبالتالي هذا فائدة معرفة الضبط بالخصوصية والامتياز والأمثلة في ذلك كثيرة في آل عمران وكذلك في سورة العراف يعني هذه المزية أيضا في سورة العراف إذا شاب أو تشابهت مواضع في سورة الاعراف مع غيرها من السور ستجده وخصوصا في قصة موسى ستجده في سورة الاعراف كما في أنظرني وغيرها ربي فأنظرني حيث شئتما وهم بالآخرة هم كافرون كما في فصلت ويوسف الى اخره سقناه لبلد سقناه إلى بلد ميت في غيرها بس نمسح لي اخرجوهم من قريتكم وانكم إذا لمن المقربين وإنكم لمن المقربين وإن كن من المقربين في سورة الأعراف وإن كذا لم المقربين في سورة الشعراء المقصود أن التعارف في سورة وظاهر أيضا في سورة الأعراف من الضبط ايضا بالخصوصية والامتياز كثرة الدوران لكلمة كثرة الدوران لكلمة أو جملة في السورة نفسها بمعنى إذا تأملنا سورة العراف إذا تأملنا سورة العراف وجدنا بس أنا عشان أتأكد الصوت يتقطع كثيرا هل الصوت عندكم واضح اللي في اللي يتابعون عن طريق اللابتوب الذين يتابعون عن طريق اللابتوب هل الصوت واضح أنا أتكلم عن طريق اللابتوب من غير مايك يعني مباشرة عن طريق اللابتوب هل تروني مثلا أتي بيسمعها أفضل؟ هل أفضل أن يكون عن طريق مايك ولا محتاج؟ طيب إذن من الضبط الخصوصيه كثره الدوران لكلمة أو جملة فمن ذلك سورة الأعراف إذا تتبعناها وجدنا أن في سورة الأعراف كلمة أرسل وما شق منها متكرر وبالتالي انظر إلى, أو انظري إلى المواضع متشابهة ستجدين أن الحل في كثير منها تذكر هذا المعنى من المرسلين أن أرسل فأرسلنا وليس فانزلنا على الذين ظلموا ومن ذلك أيضا الظلم في الأعام، فالظلم في الأعام كثير، يعني ومشتقة منه كثير، وبالتالي ومن أظلم من من على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون بخلاف ما في يونس إنه لا يفلح المجرمون بخلاف ما في يونس إنه لا يفلح المجرمون ومن ذلك العمل في الجاثية والكسب في الزمر في قول الله عز وجل سيئوا ما كسبوا وما عملوا فما عملوا في الجاتية بخلاف ما في الزمر كسبوا أزينا في القصص يعني تكرر كما في قول الله عز وجل وما أتيتم من شيء فمتعوا للحياة الدنيا وزينتها وزينتها تكرر مع قول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته بخلاف ما في الشورى فما أتيتم من شيء فمتعوا للحياة الدنيا من غير وزيلتها وكذلك القسط في يونس تكرر القسط في يونس تكرر القسط في يونس تكرر آآ آآ كما في قوله تعالى قضي بينهم بالقسط وليس بالحق وبالتالي اتذكر هذه الكلمه التي كثر دورانها وهذا المعنى وهذا المعنى ما ذكره الكرماني في كتابه العظيم البرهان يعني يذكر هذا الأمر كثيرا فيقول وهذه الكلمه كثرة دورانها وهذه كثرة دورانها يبدو أن اللي في الجوال انقطع عندهم العرض نعيد الدخول مرة أخرى ومن ك... ومن ذلك أيضا كلمة جعل جعل تكررت في الزخرف في أكثر من موضع جعل تكررت في الزخرف في أكثر من موضع وبالتالي لما نقرأ قول الله عز وجل مثلا الذي جعل لكم الأرض مهدأ الذي جعل لكم الأرض وجعل لكم فيها سبلة المقصود أن كلمة جعل تكررت في الزخرف ومثل ذلك قول الله عز وجل لعلهم يتذكرون في القصص لعلهم يتذكرون في القصص هذه جملة تكررت ثلاث مرات إذا ما فيه لعلهم يتقون لعلهم يؤمنون وإنما لعلهم يتذكرون ومن ذلك عذاب يوم عظيم نفس الكلام في ثلاث مواضع في ثلاث مواضع في سورة الشعر إنه كان إنه كان عذاب يوم عظيم إلى آخره في ثلاث مواضع جاءت كلمة عظيم لم يأتي مهين أليم وهكذا وبالتالي معرفة الكلمه التي تدور في فلك هذه السورة معرفتها يعين بإذن الله عز وجل على ان الإنسان ما يخطئ في المواضع المتشابهة. طيب. الآن سنتحدث حديث مهم جدا جدا جدا فيما تتميز به السورة. لكن أنا يبدو أن الصوت اليوم يعني في إشكالية يبدو أنا بالنسبة لأخوات يعني أنا أتمنى إذا كان هناك فائدة أو شيء يعني يرجونها إلى بعد العرض لأنه مع العرض مع الكتابة يتقطع الصوت أحيانا ترى فلعل يعني الفوائد أو بعض الأشياء معينة ممكن نجعلها في الواتس أو في مكان آخر إن شاء الله طيب لما قرأت على الشيخ حسام قرأت على ختمه وخصصناها في متشابهات ظهر لنا سبحان الله أن هناك كما ذكر مفتاحا لعدد من السور وهذا مفتاح مفتاح معرفته يعين باذن الله عز وجل على عدم الخطأ وحقيقه حقيقةً ظهر لي أن كثير من السور فيها يعني معنى أو حرف أو كلمة إذا عرفها الحافظ بإذن الله عز وجل سيتجنب كثيرا من الأخطاء سيتجنب كثيرا كثيرا من الأخطاء من ذلك مثلا سورة فصلت لما جمعنا الآيات المتشابهة أتينا بالموضع المتشابه لأول والثاني والثالث والرابع والعاشر إلى آخره ونظرنا فيها وجدنا أن القاسم المشترك بين هذه الكلمات حرف العين ولذلك تأمل مثلاً أو تأمل يا أخي كريمة لقوم يعلمون بما كانوا يعملون وإنه لكتاب عزيز وليس كريم الذي في النمل وترى الأرض خاشعة وليس هامدة اللي في الحج حرف العين وترى الأرض خاشعة وليس وليس هامدة ولا إن رجعتوا حرف العين في فصلت وليس ولا إن في سورة الكهف أعيد مواضع لقوم يعلمون بما كانوا يعملون وإنه لكتاب عزيز حرف العين وليس كريم. وترى الأرض خاشعة وليس هامدة ولا إن وليس ولا إن رددتوا. فهذا الحرف تذكره يسعف في مواضع كثيرة متشابهة. طبعاً ترى هذا الكلام يا أخوات الكريمات ليس موجوداً في الضبط بالتقعيد وليس موجوداً في أي كتاب ولم أذكر أن أحد تطرق إليه وبالتالي أتمنى الإنسان يعني يكتب عنده ويحفظه جيداً ولعله إن شاء الله في الطبع اللي هذه الفوائد سورة الأعراف سورة الأعراف امتازت بحرفين امتازت بحرفين الهمز الأعراف وحرف الفاء. أما الهمز فلعلكم ترجعون الامثله انتم وتطبقون انظروا إلى مواضع متشابهة وتأملوها ستجد ان الكلمة التي ستسعفك بإذن الله أو الحرف الذي سيسعفك بإذن الله عز هو حرف الهمز وأيضا حرف الفا حرف الفاء قلوب الكلمة المعتدين كما في يونس أنتم قوم مسرفون ستجهلون وليس بل انتم قوم عادون في قصة لوط الذي في سوره الاعراف بل انتم قوم مسرفون حرف الفين حرف الفين. وكذلك قول الله عز وجل وكذلك الناس المفترين الوحده من حيث وليس وكل فمن أظلم الى اخره ستجدين مواضع كثيرة وكلما قرات سبحان الله سوره فاحرف اكتشفت بعض المواضع المتشابهه اكتشفت بعض المواضع المتشابهه مع غيرها وأن حرف الفاء موجود في سورة الأعراف وبالتالي تذكر هذا الحرف عند القراءة تذكر هذا الحرف عند القراءة مما يسعف بإذن الله عز وجل طبعا ذكرنا أن حرف هذه تميزت فيه سورة فصلة حرف العين حرف العين وسورة الأعراف حرف الألف وحرف الفاء مما تميزت به أيضا سورة كاف مما تميزت به سورة كاف حرف الفاء في مواضع متعددة كما في قول الله أعز وجل كما في قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا في القرآن للناس ففي سورة كاف قدم في هذا القرآن على الناس خلاف لما في سورة الإسراء وتذكر حرف الفاء فأعرض عنها فأتبعها قبل وقت فاتخذ سبيله قبل واتخذ سبيله وربك الغفور حرف الفاء الغفور ذو الرحمة وليس وربك الغني الذي في سورة الأنعام فستجد أن حرف الكهف أيضا حرف الفاء في سورة كهف تميز بها في كذا موضع متشابه سورة الدخان نفس الكلام ستجدين أن حرف القاف حرف القاف مما يميز هذه السورة مما يميز هذه السورة كما في قوله تعالى وزروع ومقام كريم وليس ونخل طلع طلعها هضيم إن المتقين في مقام أمين وليس إن عيون أو إلعان وأورثناها قوما آخرين وليس وأورثناها بني إسرائيل فلاحظوا ومقام إن متقين في مقام وأورثناها قوم آخرين فحرف القاف مما يميز سورة الدخان سورة الزخرف سورة الزخرف حرف الراء متميز فيها كما في قوله تعالى وانزلناه من السماء ماء بقدر فإن ليس ليسفنه وإذا بشر أحدهم بما ضرب وحمان ضرب حرف الراء إنهم إلا يخرصون وليس يظنون يخرصون حرف الراء فقال إني رسول رب العالمين راء راء رب العالمين وليس رسول من رب العالمين لعلهم يرجعون جاءت كل ما في الزخرف يرجعون وليس يتقون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الوحيدة في القرآن تحبرون حرف الراء ليس بما كنتم تعملون وبالتالي معرفة هذه السورة معرفة الكلمة التي تميز هذه السورة معرفة المملة تميز هذه السورة هذه من القواعد المهمة جدا والذي أو والتي وفلت هذه يعني المعاني هذه المفكيح في إذن قد منها ترددات سابعة من ذلك ايضا القاعدة الخاصة بالسورة يعني أحيانا بعض الصور قد تمتلك قاعدة معينة مثل النحل في سورة النحل الإشكال المتكرر عند بعض في قول الله تعالى إن في ذلك لا آيات إن في ذلك لا آية والقاعدة في سورة النحل الخاصة إذا جاءت كلمة مسخرات سخرت كلمات آيات كما في قول الله عز وجل سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون مباشرة لا تفكرين ومثل ذلك قول الله عز وجل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وبالتالي هذا مما يريح يعني في موضع جاءت كلمة مسخرات وجاء معها كلمة آيات وخمس مواضع إن في ذلك لا آية وبالتالي معرفة ما تختص به هذه السورة مما يريح من ذلك ما جاء في سورة هود ولما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا كثيرا ما تخط الأخت الكريمة ربما عند هذه المواضع طيب هي أربع مواضع ولما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا متى نقول ولما ومتى نقول فلما وقد ذكر الكرماني وغيره من أهل العلم قاعدة جميلة أن العذاب إذا كان مؤقتا بزمان أو بزمن فإننا نقول فلما كما في قصة لوط في قول الله عز وجل فعفوا دقيقة كما في قول الله كما في قصة لوط في قول الله عز وجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب هذا توقيت الزمن العذاب مباشرة تقول فلما جاء أمرنا ومثل ذلك ما في قصة صالح تمتع في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا إذن القاعدة أن في سورة فود خاصة إذا كان العذاب مؤقتا بزمن فإننا نقول فلما الفاء على التحقيب مباشرة يعني العذاب قريب جدا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا ومثل ذلك قول الله عز وجل قال في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا لأن العذاب مؤقت بزمن لأن العذاب مؤقت بزمن ومن ذلك بعض الأمثلة قد نتجاوزها أنه قد يكون هناك امتياز ليس للصورة وإنما لوجه من الأوجه وإنما لوجه من الأوجه من ذلك وجه ليس البر ليس البر تكرر فيه كلمة التقوى ومشتقة منها في كذا موضوع وأولئك هم المتقون لعلكم تقون حقاً على المحسنين لا حقا على المتقين لأن هذا الوجه تكرر فيه تكرر فيه التقوى وبالتالي أرض معرفة ما تمتاز به هذه السورة معرفة ما يمتاز به هذا الوجه هذا مهم جدا من ذلك أيضا ما جاء في سورة يونس ما في سورة يونس في وجه فلولا كانت قرية آمنت هذا الوجه تكرر فيه لفظ الايمان ومشتق منه عشر مرات فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفت الى اخره افانت تكره الناس حتى يكونوا المؤمنين عن قوم لا يؤمنون الى اخره قال الله عز وجل و ان اكون من المسلمين كما في النمل لا و امرت ان اكون من المؤمنين و امرت ان اكون من المؤمنين لان هذا الوجه تكرر فيه لفضل الإيمان لأن هذا الوجه تكرر فيه لفظ الإيمان في عشرة مواضع وبالتالي احرص على ما تمتاز به هذه السورة ما, ما يمتاز به هذا الوجه هذه القاعدة يا أخوات مهمة جدا وطريقتها كما ذكرت لكم تأتي إلى السورة المعينة نفرض سورة يونس وآتي بال يعني في كتب كثيرة طبعا دليل آية متشابهه الالفاظ أثانين الحفاظ أثانين الحفاظ القرآن الذي ذكرته لكم البارحة. كتب كثيرة جدا إذا أتيت إلى سورة من السور تجمع لك المتشابهات فيها تامل هذه المتشابهات من قاسم مشترك فيها قد يكون قاسم مشترك حرف قد يكون كلمة قد يكون كذا كذا إلى اخره وبالتالي إذا عرفنا هذا القاسم كثيرة معز وجل من المشكلات التي قد تمر معنا من القواعد أيضا التي سنتحلها اليوم قاعدة الضبط بالموافقة والمجاورة الضبط بالموافقة والمجاورة الضبط بالموافقة قد يكون هناك توافق بين قد يكون هناك توافق بين عفواً قد يكون وما قبله أو ما بعده أو مع يعني أول السورة كما سيأتي أولنا نتحدث عن الاتفاق بين الموضوع المتشابه وأول السورة يشكل كثيرا ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشروا المؤمنين الذين يعملون الصالحات في سورة الإسراء وفي سورة كهف إذا نظرنا إلى أول السورة في سورة الإسراء استفتحنا بالضم سو سبحان الذي وبالتالي نقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات خلافا لما في سوره الكهف الحا الحمد افتتح احنا بالثاني نقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هذا الموضع متشابه بين ما في الكهف وبين ما في الاس ب اول السوره لا فلا عنهم يدخل ذره في السبارة. هل لا يعلمهم عنهم في الأرض وفي ما أو في السوات ولا لا. اربط بأول السورة الحمد لله الذي له مواتف فهذا الربط مما يسعب من القطف في الموضوع وذلك قول الله عز وجل في سورة النحل أمر ربك كما في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملك أو يأتي ربك كما كما في سورة النحل يعني هناك إشكال ما انظر إلى أول سورة النحل أتى أمر الله فاربط بين أول السورة أول هل ينظرون إلا أن تأتيه المناخ يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك ومن الاتفاق أيضا ما يحصل بين الموضع المتشابه وأول ايه أو ما قبلها أو ما بعدها يعني إن الحل عادت ما يكون قريب فمن ذلك قول الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم فهنا اثنى آياتين الحل النظري إلى أول الآية إن الوجائن آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كان بين موضعين يبدأ بل أتاهم بغير سلطان أتاهم في الموضع الأول كبر فأول الآية الثانية إن إذا إن في صوت فربط فاربط بين إن مع ان وبالتالي ستتجنب الخطأ باذن الله عز وجل خاصة عاد الصوت ها طيب هذه مجموعة من الأمثلة هذه مجموعة من الأمثلة أيضا لما ذكرناه سابقا من الربط بين الموضوع المتشابه في أولا يعني مع النظر في أول آية أو قريب منها يعني بعض الأمثلة مضطرين نتركها لأنه وقتنا لا يسعنا يعني أن نكمل هذه الأمثلة نختم اليوم بقاعدة الواو قبل الفاء قاعدة الواو قبل الفاء وهذه أيضا من القواعد المهمة والمتكررة ولربما يعني أشهر أمثلتها ما في سورة يوسف والقاعدة يعني بعد التتبع وجدت أن كثير من الآيات التي الإشكال فيها بين الواو والفا أن الواو تسبق الفاء أن الواو تسبق الفاء وبالتالي نحرص على تقديم الواو قبل الفا طيب هناك مستثنيات كما ذكرت الباريحة أن المستثنيات لا تضر أن المستثنيات لا تضر لأن الأصل لأن الأصل بس عفوا اللي عنده سؤال أو استفسار نرجع إلى الواتس عشان الوقت بس لأن الأصل كما ذكرت لكم أنه هو قبل الفاء وبالتالي إذا وجدت بعض الآيات المغايرة لهذه القاعدة لا يؤثر ذلك في القاعدة هذا هذه القاعدة كثيرة جدا منها قول الله عز وجل وما أتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا في القصص مع فما أتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا في الشورى ونعم أجر العاملين في آل عمران فنعم أجر العاملين في الزمر وتقطع امرهم بينهم فتقطعوا امرهم بينهم ما بين الأنبياء والمؤمنون الواو قبل الفاء ومن ذلك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل في نفس السوره الصفات ومثل ذلك وإذا مس الإنسان فإذا مس الإنسان في الزمر ومن ذلك ولا تحسبن الله غافلا معا فلا تحسبن الله مخلف وعده في سورة إبراهيم وأصبح فؤاد أمي موسى فأصبح في المدينة وإن كان هناك وأصبح الذين تمنوا مكانه لكن الأصل أن الواو سبق سبقت الفاء ولما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف الآيات المتشابهة في سورة يوسف إذا كان هناك تشابه كبير بين الآيتين الأصل أن الواو تسبق الفاء في سورة يوسف ولما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف ولما جهزهم بجهازهم فلما جهزهم بجهازهم وألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين ما بين الأعراف والشعراء وبالتالي هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا ينبغي الحرص عليها طبعا كنت أتمنى حقيقة أن يكون هناك فيها يعني تواصل بس يدونه صعب في يعني ماذا الصوت هل هو الأخت المشرفة هل الصوت واضح عندكم بالنسبة لللابتوب طيب عندنا تدريب هذا التدريب أريدكم غدا كل واحدة تحل هذا التدريب وترسله لي على الخاص جيد ترسله لي على الخاص في الواتس تكتب الأخت الكريمة أم فلان أم فلان فقط أم فلان وترسل جوابها إجابة الثلاث أسئلة التي ستأتي بعد قليل وتذكر اسم البلد او المدينة التي هي منها يعني بمعنى إن كانت من السعودية تذكر المدينة الطائف جدة الرياضي إلى آخر وإن كان من خارج السعودية تذكر مثلا الكويت البحرين قطري إلى ترسل ترسلي على الخاص جميل التدريب كما عندكم طبعا أرسلت لكم العرض هذا واحد اثنين هناك ثلاث مواضع متشابهة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى آخره ولو أن أهل القراء طيب ما بين سورة المائدة وسورة العراف ما الضابط من خلال ما درسنا سابقا لأهل الكتاب أهل القراء إيش الضابط هنا؟ ومثل ذلك في قول الله عز وجل وإما نري أنك بعض الذين أعدهم فإما نري أنك بعض الذين أعدهم ما ضابطني أيضاً في رقم الثنين رقم الثلاثة وهم على صلاة يحافظون في, في العنعام والذين هم يحافظون المؤمنون ووفم على صلاة يحافظون المعارج ما الضابط في هذه أيضاً الثلاث آيات أعيد ترسل الأخت الكريمة إجابتها تقول أم فلان و تكتب المدينة أو البلد التي هي منها أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والتداد اللي عنده سؤال أو استفسار ممكن ناخذ خمس دقائق الآن نفعلهم طبعا العرض عندكم العرض موجود عندكم وبالتالي المواضع يعني عندك عندك آيتين أو ثلاثة آيات فيه تشابه بينها أريد الضابط من خلال ما درسناه سابقا من خلال ما درسناه سابقاً الشرط أن الإنسان لا يرجع إلى كتاب او جوجل يعني هو يفكر في اولا يستخرج التشابه ثم يأتي بالقاعده القاعدة المناسبة من خلال دراستنا السابقة في أحد عنده سؤال أو سفسار؟